الله الرحمن الرحيم سبحان رب السماوات <تصفيق> يا سبحان رب قل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دارهم يا حتى وای وهو <تصفيق> العظيمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و ایمان هلا No, He that your heart is coming the evening am I بسم الله بسم سبحانا من انزل عليك hello <laughs> یو مستان پس تصلوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مزان> السماء <ترجمة> <normalisation> <تسمع> mim Well, oh. hey! والله إلا تهيئنا ودعك ربك وما قال ولا الأخرة ولا الأخرة ولا الأخرة